يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاده ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبسهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ورخاء إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً صديقاً يصلح لكم أعمالكم ويقر لكم جنوبكم ومن يقي الله ورسوله فقد سأزقه عظيمة فما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مقتتة بدعة وكل بدعة ضلالة وصل ضلالة من النار اللهم أجرنا من النار لمنك وكرمك يا أرحم الراحمين واصل اليوم بحول الله وقوته تدارسنا لسلسلة الدروس الفقهية في متن الدرر البهية من إيمان محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى ولعل المادة العامية الموجودة في هذه الدروس قد تكون جامدة بعض الشيء أو فيها نوعا من صعوبة قلت أن هذا هو البشر الثاني عشر من دروس الدولة البهية في المسائل التقهية في الإمام الشوكاني أقول إن هذه المادة العلمية قد تبدو لأول وحدة جامدة ولكن الذي ينبغي أن نواضب عليه و. مفصله في نفوسنا هو أن درس الفقه من أهم دروس العلوم الشرعية ذلك لأنه مداره على لأن مداره على الأحكام الشرعية التفصيلية التي يحتاج إليها المرء المسلم في حياته فهذه الحاجة إلى هذه الأحكام التفصيبية يجعلنا نهتم بهذا الدرس أكبر اهتمام ونوليه ما يستحق من رعاية وتدارس فيما بيننا سواء داخل الدرس أو بعده ثم الشيء الثاني الذي ينبغي أن نعقد عليه قلوبنا هو أن العلم طلبه ليس بالأمر اليسير بل هو من الأمور الصعبة التي ينبغي أخذها بكثير من الجد وكثير من الربة العلمية والإرادة والهمة العالية فأما إن أخذناه بنوع من التهاون أو نوع من التقصير فلا شك أن هذه الدروس سوف تبدو ثقيلة وقد تظهر لنا صعبة أو الوها، وأنقل لكم هنا قول الإمام الشعبي أحد أئمة التابعين رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك الإمام الحافظ نادر في كتابه جامع بيان لأمير قال قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيت أن سفره ضاع ما رأيت أن سفره ضاع وهذا أمر مشاهد المعروف لمن تتبع سيرة هؤلاء الأعلام في تتبع الأحاديث وتدارسهم لها وتجشمهم المشاقة الجسام في سبيل الحصول على بعض الأحاديث ولو كانت قليلة جدا بل لم يقتصر الأمر على أئمة الحديث وإنما تعرضاهم إلى المتكلمين أيضا فهذا الزمخشري إمام المعتزلتي في زمانه الملقب بجار الله يقول من أبيات له سهري لفنقيح العلم ألذلي من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أشها وأحلى من مدامة ساقي وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكات والعشاقي أأبيت سهران الدجا وتبيت نوما وتبتني بعد ذلك الحاق فهذا الزمى الشريم الذي هو إمام الأئمة المتدعة في زمانه لأنه أتزلي وعبن ذلك فهو يسهر الليالي لحل هذه العويصات وهذه المشاكل الكلامية التي تطرح له فما بالنا نحن لا نسهر الليالي من أجل فتبع وتداوس هذه الأحاديث وهذا العلم الطيب المبارك الذي لا يعدو أن يكون نقلا لما في كتاب الله عز وجل والسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيه آراء ولا أهواء وليس فيه كلام ولا فلسفة ولا صفصة فما بالنا إذا نتهابن في الوقت الذي يشمر فيه الآخرون عن سواعد الجد والهمة والنشاط فهذه كلمة كان لابد أن أذكرها في هذا الباب لكي نرفع من شاء الله تعالى هماتنا من أجل دراسة هذا العلم والمحافظة عليه والصبر عليه صبرا كبيرا ونواصل دراستنا إذا لهذا المتن بقول الشوكان رحمه الله تعالى وتغطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا أصل ولا تجب على غير مكلف وتسقط عمن عجز عن الإشارة وعمن أغني عليه حتى وقتها ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب باب صلاة التطور هي أربع قبل فهر وأربع بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وصلاة الضحى وصلاة الليل وأكثرها ثلاث عشرة ركعة يؤتل في آخرها بركعة وتحية المسجد والاستخارة وركعتان بين كل أذان وإقام فهذا هو درس اليوم إن شاء الله تعالى فأما قوله وتبطل الصلاة بالكلام فذلك لحديث زيد بن أرقم في الصحيحين قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وفي تفسير لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وعن ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين قوله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في الصلاة لشغلة هذه أدلة يزكيها الإجماع على بطلان صلاة الذي يتعمد الكلام في الصلاة المسألة فيها إجماع حكاه ابن المنذر وغيره بقي الكلام على الجاهل والسادي فأما الجاهل بحكم الكلام في الصلاة فهذا الظاهر أن صلاته لا تبطل وذلك للحديث المشكور حديث معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ رجل من القوم فقل يرحمك الله فرمان القوم بأبصارهم فقلت وفقل أمي يا ما شأنكم تنهرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاله فلما رأيتهم يصمتون لي سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه فوالله ما كفرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن الحديث رواه مسلم أو حديث جديد فيه بالإضافة إلى ما ذكرمه كلام آخر في باب العقائل ليس هذا محل توضيحه والشاهد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابية الجائدة بحكم الكلام في الصلاة بإعادة صلاته فتبين أن صلاته لن تبطل بذلك أما الساهي أي الذي ينسى فيتكلم في الصلاة فالراجح بطلان صلاته بذلك فالذين قالوا بعدم بطلانه استدلوا بحديث في يدين الحديث السهل. الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي مغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من اثنتين أي كان في صلاة ربائية فسلم وانصرف من ركعتين اثنتين فقال له ذو يديه وهو أحد الصحابة أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخرى ثم سلم ثم كفر فسجد مثل سجوده الأقوى وسيأتي الكلام عليه التفصيل في باب سجود الساهي فأما قولنا برجحان بطلان صلاة الساهي فذلك لأن الساهي لا يعذر في جميع الأحوال لأن هناك من قال أن النصوصة دلت على رفع القلم عن الناس وعن المخطئ وعن المكره وهذه التالي فنقول لا يضر بجميل أحوال بل قد ينسى المرء فيتحدث بكلام الكفرين مثلا فيقع منه ذلك فيآخذ بكلامه هذا ولو كان ناسيا وهذا محل تفصيله أبواب العقيدة فيه. فليس صحيح أن أن الساهي يعذر في جميع أحواله. ثم رفع الحرجي عن الساهي كما جاء ذلك في بعض الأحاديث وإن كان في صحتها نظر مثل حديث رفع عن أمتي الخطأ والمسيان ومستفيء عليه. رفع الحرجي لا يعني رفع الحكم بل معناه فقط رفع الاسم وعدم مؤخرة. ونحن لا نتكلم هنا. عن رفع الإذن، إنما نتكلم عن رفع الحطم بمعنى هل الصلاة تبطل أم لا؟ أما مسألة المؤاخذة والإذن فهذا شيء آخر لأنه قد يؤمر بإعادة صلاته لأن صلاته الأولى قد وطلت ولا يكون مع ذلك آثما في صلاته الأولى ففرق بين الأمرين ثم حديث اليدين هذا ليس فيه دليل على علم البطلان لأن هناك فرقا بين من تكلم داخل الصلاة وبين من تكلم وقد خرج منها كما وقع في حديث اليدين هذا بمعنى أنه خرج من الصلاة سهيا ثم تكلم وهو ساهي فهناك فرق واضح بين الذي يخرج من وسط الصلاة وهو ساهي فيتكلم بعد ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واليدين وغيره من الصحابة لما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الذي يتكلم داخل الصلاة قبل الخروج منها، فحيث افترق الأمران لم يمكن أن نعمم حكم الأول على الثاني. وبطبيعة الحال هذا نجد في جواز الكلام يسير في الصلاة مثل الكلام الذي به يتم إصلاح الصلاة مثل فتح على الإمام وغير ذلك. قال والشتغال بما ليس بها، فقد ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مسائل متعددة، منها حديث عائشة أنهم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتفاء في الصلاة، فقال هو اقتلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد هذا الحديث عند البخاري. ولكن ثبت عن رسول الله فعل أشياء, أشياء معينة حال صلاته منها حمله لأمامة بنت أبي الععص يعني بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة ومنها وهذا حديث صحيح ومنها كذلك طلوعه ونزوله من على المنبر حال الصلاة فكان يصلي يقوم فوق المنبر فإذا أراد السجود نزل من على المنبر حتى يسجده ثم صعد وهكذا وهذا أيضا حديث صحيح ومنها أن عائشة رضي الله عنها كانت تأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حال صلاة والباب مغلق فيفتح لها الباب دون أن يقطع صلاته يعني ينشي حتى يفتح الباب ثم يرجع دون قطع صلاته وهذا حديث صحيح أيضا عند أبي داود له النساء لإثنان الحزان كذلك كان بعائشة رضي الله عنها تنام تكون مبتشعة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حال صلاته فكان إذا سجد غمزها بيده لكي تجمع رجليها فيتمكن من السجود فهذا أيضا فعل أثناء الصلاة دل فئره له صلى الله عليه وسلم على عدم مطمئن صلاته. به كذلك من السنة القولية عن أبي مغيرة رضي الله عنه قال والحديث مرفوع اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب وهو حديث صحيح في السنن إذن الضغط في المسألة أن ما ورد في هذه السنن الفعلية أو القولية فحكمه الجواز حكمه الجواز في الصلاة أما غيرها فكيف نحكم عليه ضابطه هو أن الفاعل لهذه الأشياء أثناء الصلاة إذا كان في العرف يعد داخل الصلاة فصلاته لا حبطه وأما إذا ذل العرف على أنه يعني من في حالة اشتغاله في هذه المسائل يقول هو يفعل هذه المسائل ولكنه لا يصلي، بمعنى تهذبه يغلب عليه فعله لهذه الأشياء لا فعله للصلاة، ففي هذه الحالة صلاته باطلة. مثل الذي يشتغل مثلا بالخياطة أو بنوع من الأعمال الدنيوية الظاهرة حلا صلتي، فهذا إذا رأى المرء منا يقول هذا يخينته أو يعمل العمل الفلاني، ولكن لا يقول هذا يصلي. فدل على أن الاشتغال بمثل هذه المسائل حال الصلاة يبطلها بقي بطبيعة الحال الأفعال اليسيرة الضرورية لتحسين الصلاة وإلا لم يرد بها سنة مثل مثلا كما قلنا فتح على الإمام هذا من باب الكلام ومثل تقدم المرء من صف إلى صف آخر أو مثلا إذا الإمام تقرر ضوءه فقدم رجلا من الصف الأول لكي يصلي بالناس، أو مثل الذي يكون مسبوقة فتنتهي الجماعة وينفض الناس فيخاف أن يستمر في صلاة دون سترتين فيجوز له أن يمشي قليلاً يسير لكي يبحث عن سترة إلى غير ذلك من المسائل التي يعني لا تفسد الصلاة أو كذلك الاشتغال بما كان ضروريا بما كان ضرورياً لمصلحة اللي أو لمصلحة الجهاد أو غيرها مثل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أرسل بعض الناس إلى أرسل فارسا إلى الشعب ليحرسه فكان في صلاة الصبح يتجه إلى جهة الشعب ليرى هل الفارس قادم أم غير قادم فهذا من المبج ال بالجهاد وهو أمر عظيم جدا بالصلاة. ومنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة فهذا أيضا من ذلك الاشتغال بالجهاد وكذلك الذي يعني يدرس أو يتدبر أمور القرآني ويستخرج كنوز العلمي من القرآن وهو في الصلاة فهذه أيضا أمور لا حرج فيها إن شاء الله قال بالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمداً وهذا لا خلاف فيه فأما الشرط والركن فهو الذي أو الركن هو الذي يلزم من عدن للعدن وقلنا مثل الوضوء فإذا انتقض الوضوء انتقض في الصلاة وهذا شرط من شروط الصلاة والركن هو بنفس معنى الشرط إنما الركن يكون داخلا. مسمى الصلاة بينما الشرط يكون خارجاً عنها فالوضوء شرط وليس رقم وهكذا فهذه مسائل محلها أبواب أصول الفكر فتاركوا الشرط أو الركن عند لا شك أن صلاته تبطل طيب قال تجب الصلاة على المكلف ولا تجب على غير مكلف فأما هذا فأمر واضح. يعني لا نطيل بالكلام عنه إنما نقول إن دليله هو حديث عائشة كما عند أحمد في مسنده وأبي داول والنسائي وابن ماجه رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل فهؤلاء أصناف غير المكلفين هؤلاء بطبيعة الحال لا يجب عليهم الصلاة بل لا يجب عليهم واجب من الواجبات الشعيات أصلا وأما ما ورد من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع فالخطاب هنا ليس لهؤلاء الأطفال لأنهم غير مكلفين شرعا وإنما الخطاب لأوليائهم لآبائهم هم الذين يجب عليهم أن يأمروا أبنائهم بالصلاة وأن يضربوهم عليها وغير ذلك وبالمناسبة حديث هذا الحديث الذي ذكرنا إسناده صحيح لأن كما تقرر في علم مصطر الحديث ولعل بعضكم يعرف هذه المسألة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جلده حديث أو أسناد صحيح أو على الأقل أسناد حسن وإنما أعله من أعله من المحدثين القدامى والمحدثين بأيدين لا تفقد عند النقد والتمحيص، فقالوا أن رواية عمري بن شعيب وعمر بن شعيب وعمه بن شعيب بن محمد بن عبد بن محمد بن عبد اللّال بن عمري بن العاص. عبد الله بن عبده بن العاص هو صحابي، فقال بعضهم هو بالحذاء رحمة الله تعالى قال إذا كان المقصود بجدي بجدي في كلمة عمر المشايب عن أبيه عن جده إن كان المقصود جد عمر أي محمد بن عبد الله بن عبده بن العاص ففي هذه الحالة الحديث مرسل لأن محمد هذا ليس صحابيا. وإن كان المقصود هو عبد الله بن عمر بن العاص فإن الحديث منقطع قال لأن شعيبا لن يسمع من عبد الله بن عمر العاص ورد عليه أئمة كثر بأن المقصود بالجد في, هذه في هذا الإسناد هو عبد الله بن عمر بن العاص وأن شعيبا قد أدرك جده هذا وسمع منه وثبت سماعه به كما قال الذهبي رحمه الله تعالى فقال ف... أيضا البخاري رحمه الله تعالى رأينا أحمد بن وعلي بن المدين وإسحاق المراهوي وأبا عبيل يعني به أبا عبيل قاسم بن سلام وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمر بن عن أبيه عن قال فمن الناس بعدهما إذا كان هؤلاء علمت كلهم يحتجون بهذا الأسناد فلا شك أن هذا أسناد من أصح الأسانيد كما قال أحمد شاكر في تعريفه على الباي في حديث ولا شك أيضا أنه أن هذا الأسناد لا ينزل عن درجة الحسن وقد أخرج البخاري أحاديثه في صحيحه أخرج يعني له في صحيحه لهذا الإسناد ولكن من تعليقاته لا من أحاديثه المسلم فهذه يعني إشارة بسيطة إلى مسألة من مسائل علم المصطلح، لكي نذكر دائما أهمية هذا العلم في جميع أبواب العلوم الشرعية سواء كان علم الفقهي أو العقيدة أو غيره قال وتسقط عمن عجز عن الإشارة وذلك لحديث عمران بن حسين كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقال إذن فإن لم تستطع تعالى فاستدل به إذن من قال بعدم وجوب الصلاة على من لم يستطع الإشارة لأن ما فوق ذلك ما فوق الإشارة من بالعينين أو بالحاجبين أو من تبرير من على القلب أو غير ذلك كل هذه المسائل غير مذكورة في هذا الحديث فدل ذلك على عدم جميل ولكن لا شك أن هناك واجبات في الصلاة من استطاع أن يفعلها فعلها وإن كانت أدنى من إشارته الذي يستطيع مثلاً أن يصلي يعني بدون تحريك أي شيء من جسده وإنما فقط بتبرير الآيات والأذكار على قلبه فلا شك أن فعل هذا أولى من طبته الله تعالى أما قال وعن من أغني عليه حتى خرج وقتها وهذا واضح لأن الذي يغني عليه أيضا غير مكلف حال غمائي ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب للحديث الذي ذكرنا منذ قريب حديث إبران من حسين وكذلك لحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها أي كان يأخذ وسادة ويضعها على جبنتي كي يسجد عليك فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من رقوعك هذا الحديث رواه البيهقي لسند قوار الحافظ المحجر رحمه الله تعالى في كتاب قلوب المراء ولكن رجح ابن أبي هذه الحديثة موقوف والقائدة في كل هذا هي قوله تعالى فتقوا ما استطعتم أي أن الأعمال الشرعية كلها نأتي بها أو منها بما نستطيع وندرك ما نستطيع هذه مسائل واضحة بحمد الله سبحانه وتعالى صلاة التقوع قال هي أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعده وأربعاً قبل العصر وهذه إذن سنة الظهر والعصر دليله حديث أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعاً بعدها حرمه الله على النار. حديثه عند أحمد وأصحاب السنة هذه السنة, السنة القبلية والبعدية للقرح وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربع ركعات يقصل بينهن بالتسليم بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين الحديث أخرجه أحمد والثمينيين وصححه لعلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسلم اما دليل مشروعيه سنه العصر فدليله قول رسول sallallahu صلى الله عليه واله وسلم كما يرويه لنا ابن عمر رضي الله عنه قال رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعه الحديث رواه احمد وابو داود ورواه الترمذي وحسنه وصححه ابن الزيند وابن الحبان. أما ما ورد في بعض الأحاديث الأخرى من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر قبل صلاة الظهر قبل صلاة الظهر بركعتين أو يعني ما ورد مما ينافي ما ذكرناه من الأربع قبل الظهر والأربع بعدها. فنقول إنه لا منافاة بين هذه الأحاديث إذ قد يطلع بعض الصحابة على ما لم يطلع عليه البعض الآخر فيروي كل من الصحابة ما اطلع عليه وقد يروي بعضهم صلاة قبل الظهر ركعتين وقد يروي الآخر أربع ركعات وذلك بحسب ما اطلع عليه لا بحسب حقيقة الأمر فقلنا إذن أنه أن لا منافاة بين من قال بالركعتين قبل الظهر ومن قال بأربع ركعات ويمكن الجمع بأن نقول أن الذي أثبت زيادة مقدم على المافي الذي نفى هذه الزيادة فنقدم هذه الزيادة أو نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل مرة هذا ومرة هذا أو أنه كان يصلي أربع ركعاتهم إن صلاها في البيت ويصليها ركعتين إن كان في المسجد أو غير ذلك من أوجه الجمع التي تراجع محلها من كتب الفقه. سنة المهرب قال وركعتاني بعد المغرب وفي هاتين الركعتين سنتان ينبغي التنمه لهما أولهما مسألة أن هل لا يتكلم بينهما وبين الفريضة أي يؤدي فريضة المغرب ثم يؤدي سنة المغرب البعدية دون أن يتكلم بينهما ودليل من قال بهذه المسألة حديث مكحول مكحول أحد التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين بعد المغرب قال مكحول قبل أن يتكلم رفعت صلاته في علميين ولكن هذا الحديث إسنان مضعيف هذا الحديث إسنان مضعيف فلا تثمت به إذا شرعية هذه المسألة مسألة علم التكلم بين صلاة المغربين وصلاة وسنة المغرب البعضية وإن كان قد قال به عدد من الأئمة منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وانتصر لهذا القول الإمام بن القيم في بعض كتبه المسألة الثانية أن تفعل هذه السنة في البيت وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مسجد بني الأشهد وصلى المغرب، فلما فرغ أهل المسجد اشتغلوا بصلاة السنة فقال هذه صلاة البيوت هذه صلاة البيوت أخرجه ابن ماجه بقريب من هذا اللفظ بإسناد حسد وكذلك ما جاء عند البخاري ومسلم أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة فهذا إذن عام في جميع السنة الرواتب وكذلك النوافل وغيرها أن الأولى والأصلحة والأجدر أن تؤدى في البيت لا في المسجد إلا بطبيعة الحال صلاة المكتوبة الأولى إذا أخذ المسجد جماعة. أما ما جاء في السنة القبلية أي سنة ما قبل المغرب، فقد جاء عند البخاري من حديث عبد الله المزني قال صلوا قبل المغرب وقال أن قبل المغرب وأعادها ثلاث مرات أو مرتين ثم قال في الثالثة. لمن شاء كراهة أي يتفذها الناس سنة ولكن هذا الحديث رواه مسلم بلطب بين كل أذانين صلاة فرجح كثير من أهل العلم أن هذه السنة القبلية ليست سنة خاصة من السنة من الرواتب وإنما هي نفسها السنة التي تؤدى بين أذان المغرب وإقامة صلاة المغرب وهذا عام كما قلنا جميع كما سلطنا نقرره في جميع الصلوات بين كل أذانين صلاة، فإذا لا تثبت سنة الراتب قبل المغرب أو قد يقال إنها سنة من السنن المستحبة ولكن لا تصل لأن تكون سنة من السنن الرواتب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها دائما. أما سنة العشاء والفجر فأدلةها حديث ابن عمر في الصحيحين حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وهذا هو الحديث الذي قلت لكم أنه قد ينافي الحديث السابق حديث أم حبيبته وغيرها في سنة الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء فهذه سنة العشاء وسنة الفجر كما أن أنه قد ثبت في صحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وعنه وعن صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند الإمام المسلم إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها كما أنه لن يروا عنه أنه حافظ على شيء من السنن الروافل في السفر إلا سنة الفجر وصلاة الوكه وكان يقرأ في سنة الفجر بسورتي الإخلاص وأثر عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقرأ بهما في سنة الوتر فصلاة سورتاء الإخلاص هما سورة قليائي والكافرون وصورة قلهم الله وعلى الله وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فلاماً جميلاً في حكمة قراءة هاتين السورتين في صلاة الوطري وسنة الفجر فقال إن صلاة الوطر هي آخر ما ينهي به المرء عمله في اليوم وسنة الفجر هي أول ما يبدأ به عمله فكان لزاما إذا أن يصلي بهاتين السورتين التي تتضمنان توحيد الإلهي توحيد الله عز وجل سواء منه التوحيد الاعتقادي العلمي الذي جاءت به سورة قل هو الله أحد أو التوحيد العملية الذي جاءت به سورة قل يائه الكافرون فسورة قل هو الله أحد فيها إثبات الوحدانية لله عز وجل وتفرده سبحانه وتعالى وفيها إثبات الصمدية له التي هي مطلق الكمال لله عز وجل فهذا توحيد اعتقالي قال ابن تيمية ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن لا يعد أن يكون لا يعد يعني هذين الامرين الإنشاء أو الخبر الإنشاء بمعنى الأمر والنهي والتباحة وغيرها أو الخبر والخبر قسمان إما خبر عن الخالق عز وجل بأسمائه وصفاته وإما خبر عن المخلوقات سواء من الأمم السابقة أو غيرها، فهذه السورة سورة قرب الله الرأحاد تتضمن الوصول العظيمة للإخبار عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته فكانت إذن تعدل ثلث القرآن لأنها تتضمن ثلث المعاني الموجودة في القرآن وأما سورة قرياء الكافرون ففيها الضراء التام من عقائد الكافرين والتبرؤ منهم وعدم موالاتهم وتحقيق التمييز والفصل الواضحين بين الكفر والإيمان فكانت إذن ضرورية لتوضيح الفرق ولتوضيح التوحيد, التوحيد العملي الذي هو ضروري لكل امرئ مسلم صلاة الضحى الأحاديث بالترغيب في صلاة الضحى كثيرة منها قول أبي بريدة رضي الله عنه أصام خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعة الضحى وأنوترة قبل أن أرقد رواه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه وكذلك حديث أبي ذر يصبح ضوحا يصبح كل على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى الحديث صحيح من مسلم المسلم وأولاو كذلك الحديث عند مسلم عن زيد بن أقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأووابين حين ترمض الفصال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ترمض يعني يشتد الحر برنظار وهي اجتداد حر الأرض والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة أي حين يشعر تشعر الفصال يعني أولاد الناقة أو النوق الصغيرة أو الجمال الصغيرة تشعر بحر الشمس وهذا كناية عن ارتفاع الشمس وبداية حربها ولكن أيضا ثبتت أحاديث في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يفعل هذه الصلاة منها ما قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها كما عند البخاري وأضافت هذا مهم هذه الإضافة مهمة وإن كان رسول الله لا يدعو العمل وهو يجب وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه وهناك أثر آخر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لم يكن يفعل هذه الصلاة فوجه الجمع إذا أن يقال أن إما أن يقال أولا أن الفعل فعل هذه الصلاة مقدم على التر. ذلك أن الذين أثبتوا صلاة الضحى مقدمون على الذين نفوها وهذه قاعدة معروفة في المقصود أنه مثبت مقدم على النافِي. وإما أن يقال أن فعلها الفعل الصلاة لا يكون لا يكون إلا غبا أي يكون مرة ولا يكون يعني كل يوم. وذالك لفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم فقد كان ابن عباس رضي الله عنه كما روى ذلك عنه ويكنما كان ابن عباس يصليها يوما ويتركها 10 ايام وعن منصور من التابعين كانوا ويعني به الصحابه كانوا يكرهون ان يحافظوا عليها كالمكتوبه وهذا كله من باب عن الامتلاء وخوفا أن يظن الناس أو بعض جهلة الناس أن هذه الصلاة أن هذه الصلاة مفروضة مثل الصلوات الأخرى مكتوبة. كذلك قول سعيد بن جبير إني لا أدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتما علي. انظر كيف يخاف من الابتداع حتى على نفسه وهو يعلم. حقا معرفتي أن هذه الصلاة غير مفروضة ورغم ذلك فهو يخشى على نفسه أن يرى أن هذه الصلاة حتى عليه أي فريضة عليه. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول إن كنتم لا فاعلين ففي بيوتكم. وذلك مخافة أن يحمل الناس أن يحمل الناس ما لا يحملون بأن يروا يعني لأصحابه التابعين. يصلون هذه الصلاة في المسجد فيظنون أنها صلاة مفروضة فمخافة هذا كان يقول من كان يصليها فليصليها في بيته لا في المسجد فهذا أولى المذاهب من في مسألة الصلاة للطرحة والله أعلم أما صلاة الليل فمشروعيتها معروفة والأحاديث بها صحيحة وكثيرة منها قوله صلى صل الله عليه وآله وسلم صلوا بالليل والناس نيان وهذا حديث صحيح عند الترمذ والماجر وكذلك قوله كما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله محرم وأفضل الصلاة بعد فريضة صلاة الليل وهذا عند الإمام المسلم وغيرها من الحديث تكاد تبلغ حد التواتر وقال الإمام الشوكاني وأكثرها ثلاثة، ثلاث عشرة ركعة أكثرها ثلاث عشرة ركعة والأحاديث في بيان هذه المسألة كثيرة وأحيلكم لمن أراد التوسع أحيلكم على رسالة صغيرة للشيخ الألباني حفظه الله اسمها صلاة التراويح يتكلم فيها نسأل قيام الليل والعدد المشروع في قيام الليل سواء في رمضان أو في غيره ف يعني استوفى الحديث عن هذه المسائل كلها أدلة هذه هذا القول الذي ذكرناه هو ما أخرجه البخاري عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال سبع و وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر وكذلك أخرج الإمام مسلم عن عروة عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشر ركعة بركعتين فجر وتفصيل ذلك محله كما قلنا بعض الرسائل التي تصدد في بيانة هذه المسألة قال يوتر في آخرها بركعة يوتر في آخرها بركعة لحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطرة اجعلوا اخر صلاة بالليل وطرة اما الوتر هل هو ركعة مواخدة هم ثلاث ركعات متتابعة ام غير ذلك فهذه ثبتت اشكال متعددة من اشكال قيام الليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان كل هذه الروايات من السنة وانه يجوز للمرء ان يأخذ بها جميعها, جميعها لا حاجة في بل الأول أن ينوع بأن يأخذ بهذا مرة و بالآخر مرة لكي يصيب السنة في عمله كله والوتر كما تعلمون هو من أوكد السنني كما عند الجمهور بل قد ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوبه لكن هناك حديث تدل حديث تدل ونصوصه تدل على عدم وجوده وأما ما يقرأ في الوتر فقد ذكرناه عند كلامنا عن سنة الفجر وهو سورة الإخلاص سورة قلياء والكافرون وسورة قرب الله أحادي أما وقتها فقد ثبت عند مسلم من حديث أبي سعيد الخضري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتر قبل أن تصبحوا بمعنى قبل الفجر فهذا وهو ما كان يفدي به أيضا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهذا هو المختار من غير خلاف في هذه المسألة تحية المسجد هذه واضحة لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حديث أخرجه الجماعة من حديث أبي قتادة و يعني أحاديث بذلك واضحة لا غبار عليها أما صلاة الاستخارة فثبوت مشروعيتها بحديث جابر عند البخاري وغيره بلغوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا صورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم يقول اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقديرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنتعلم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي وسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فصرف عني وصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال وأسأله حاجة حديث صحيح وأداه الاستخارة تجدونها في كتب الأذكار كما عند النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار ففيه كلام طيب حول صلاة الاستخارة بقيت إذن سنة واحدة من صروات التطوع وهي الركعتان بين كل أذان وإقامة ودليل مشروعيتها واضح من الذي ذكرناه هو حديث صحيح عند المخارج ومسلم وغيره بين كل أذانين صلاة الأذانان هذا من باب التغليب معناه الأذان والإقامة كما يقال مثلا عمران ونعني بهما عمر وعمر أو نقول القمران ونعني بهما القمر والشمس هذا من باب التغليب إذن الأذانان هم الأذان والإقامة بين كل أذانين صلاة قال ذلك ثلاث مرات ثم قال لمن شاء فهذا آخر ما نذكره في هذه الحصة أقول قولي هذا وأستخر الله لي ولكم وإن كانت هناك أسئلة أو فضافات فتغضروا مشكورين جزاكم الله خيرا. أقول أنه مجدوك أنني أخف صرف نريست مجدوك نعم صرف مجدوك مجدوك مجدوك مجدوك مجدوك مجدوك مجدوك مجدوك مجدوك مجدوك مجدوك ما تعلم من سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم استواء وبينها أو التساوي بين جميع أركاب الصلاة بيكون التساوي في القيام والأتياني والركوة والسلفة فإن قلنا التخفيط يعني بي تخفيط في كلها بمعنى إذا خففتكم القيام شخفت أيضا فتبعوا بسجوله هذا يعني ذكره الشيخ الإسلام بالتنمية ونقله عنه ابن القيم رحمه الله تعالى فلعله يعني بذلك المسؤولتين مع فيهما التوحيد والتوحيد يراد في, في بعض أنواعه الإخلاص، فهذا هو وجه التسمية بما بالإخلاص، وإلا بالمعروف المعروف تسمية سورة الله أحد واحدة الإخلاص، ولكن هذا يعني ليس في كذب في ذلك، أما أصلاً أسئلة سورة الله توحيدها أن لا هي المسألة أبسط، في باب في باب. لا يمكن أن تؤديها بعد ذلك قضاءاً لا حرجت الله إنما وقتها هو قبل صلاة هو قبل أملكه إنما أن تؤديها قضاءاً فلا حرجت <متحدث> الله <متحدث> يعني أدركت صلاة الصبح. صليت الصوف وكلاب السنة هل تؤدي الوطر؟ هل تؤدي الوطر؟ أم لا، هل تؤدي الوطر؟ هل تقضي؟ الأول أن تقضي الوطر أنت مثلا استفقت من أولك فأدركت يعني لا تستطيع في وقتك هذا إلا أن تدرك سنة الفجر وصلاة الفجر الخارج من الجماعة أكلمة هذا كل ما يدرك أن تدركه فلا تضيع وقتك في أداء بتؤدي سنة الفجر وتؤدي صلاة الفجر المكتوبة ثم تقضي بعد ذلك كذا ليس هذا وقتها لكن تؤدي دلوقتي صوره 19 Itulon a professő nem a topiel Feltről el favorite大的 A Celech Cala E Jobban A kita 中国 nagyúidal Kしょう Csatruwaレsé قنا أن صور القيام الليل فيه صور متعددة منها أنك تصلي مثنا مثنا في مجال الحديث الصلاة الليل مثنا مثنا تصلي مثنا مثنا ركعتين ثم ومنه ركعتين وما توتر بواحدة ومن هو أنك توتر بثلاث ركعات يعني لا تسلم في الركعتين الثانية الأولىين لا تصلي ثلاث ركعات متتالية ومن هو أنواع متعددة من أن تصلي خمس ركعات متتالية يعني هذا وتر أيضا، فهناك أوجه متعددة. يعني كما قلت لكم جمعاً شيء آخر كتاب ثلاثة طرق أسهل بها ودلاً فهناك أوجه متعددة في سؤالك. لهذه الثلاثة عشرة طريقة على يمكن أن تقسمها هذه متعددة ااا أه... أشوف سنتين. كيف؟ يد. اربعين شهراً تنتهي. ما تحديدك في الدنيا؟ لا، لا. دونتك؟ إنك تخايت يعني، تخطايت وتصمي، إنك مطرح عام دونتك، إيش عميت بذلك عشان أخذك؟ أيضا. أولا، أبدا؟ إنك تخايت بذلك صادتك. يعني، إنك تخايت بذلك صادتك. إنك تخايت <تصفيق> لا قلق ما قل الشوك أنا قلت, قلت أقصاره أقصاره كان 20 راكب ليش؟ لا هذا موضوع لم يعجب أكثر تريد 20 راكب؟ 20 راكب 20 راكب وين؟ هم هذا هو طبق الشيء وكذلك الصالح الثلاثة عشر فأنا أكبر أنه صالح على يعني فوق ثلاث عشر الذي أعلم أنه فوق ثلاث عشر هو الذي يكون بيشري هذا يعني مشهور في بعض النظاهر أن صلاة القرارة رحمة وبالتالي صلاة القيامة والمثلاثة يشري ومركة لكن ما دليلهم؟ دليلهم حديثاً لأن الإسلام الضايف ف... وانا اذكر ان لما في المسألة المحمد رفض الله قال يعني ارشدنا الى الكتاب صلاة التراويح ولم ينبه لها المسألة مع أن صلاة التراويح فيه إفاظة في رضي المذهب الذي نعقضونه في الـ 20 وفيه هذا الحديث برحاني. الله اعلم كان هناك قال لي لا اقرأتوا إلا في كان فقط هذا الحديث فاسمه بما رضي الله كيف نسج؟ نعم. ممكن أنا لا هو كل من ذا نسباتي يعني مللي ده اه طلع لي الساتاي في سوق الغاتين اي وانا يعني بعد واضح هي بس <سؤال> لا لكن لم أفرض أنك صليت كل سننك أباطلة في هذه الحالة هل صلاتك هنا مطلق ناثلة أم صلات بسبب لا هي صلات بسبب لذلك نسنع تقليل أما صلات ذات بسبب وليس فقط مطلقة ناثلة ذلك أكلان في المسألة أنها تؤدى في أوقات النهي أو كذا كما ذكرون يعني يعني يجب مثلا أنت أنت تكسر في نفس الوقت يبحيط المسجد وفي نفس الوقت أو في نفس مثلا قبل الفجر في نفس الوقت يعني صلنا في الفجر ويبحيط المسجد يعني القول مبارك وفضل إلا فولاك مخالف متى تريد أنت وقت قران مثلاً في ما بعد العصر طيب هذا واضح ما بعد العصر طيب نرجع العصر العصر لا مش هذا ما فيك كيف يعني صلاه العصر في وقتها في وقتها في وقتها في وقتها في وقتها في وقتها في وقتها دي, و... دي على الجانب العام وقت حتى وقتين ولكن ما حتى, حتى, دي حتى وقتين لا ما فيش مشكلة لأن حتى وقت يوم هنا أنه استفاق عنده وصول وقت يوم في هذه الحالة أنت لا لا نحن نتكلم عن الذي تسقط عنه الصلاة هو الذي هو الذي في وقت الصلاة كان مغمر عليه حتى خرج وقتها ما الذي يأخذ كذا لا لا يأخذ تسقط عن الصلاة لا يصلي يأخذهاش لا يؤديها إنما هي سقطت عن الصلاة كله يعني, يعني لا يأخذوه لا يأخذوه نجد الناس يجب نائم يعني قال لمدة طويلة شدا الله أعلم عن افصال الجمال، بود صلاة الجمال. مسألة خلاف معروف. في هذي الركعة تدرك الركوعي أم لا؟ يعني بس أنا أتذكرها مع نفسه. إنما الذي يعني يظهر هو أنك يعني هو يركع وتدرك بأنك إمكانك أن, تص... أن تقرأ الفاتحة. قبل أن لا تعتدي المرقوعين. تقرأ. هذا أوله.